بوك 2 شمونيم وخمش خمسة وثمانون خمسة وثمانون شئلوت أبار أحد أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد כמה שתית? כמה שתית? כמה שרת? כמה עבדת? כמה עבדת? כמה השתאלת? כמה כתבת? כמה כתבת? כמה כתבת? כמה כתבת? إخ يشانت؟ إخ يشانت؟ كيف نمت؟ كيف نمت؟ إخ هيتسلخت ببخنا؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ إخ ماتسات اتهاديريخ؟ كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ עם מי שוחחת? עם מי שוחחת? מאמנת קלמת? מאמנת קלמת. עם מי קבעת פגישה? מאמנת וועדת. חגגת יום הולדת? מאמן נחטפלת בעיד ימילדק? مع من أحتفلت بعيد ميلادك؟ هي خان هيت? هي خان هيت أين كنت? أين كنت؟ هي خان هيتغرارت? هي خان هيتغرارت؟ أين كنت تسكن؟ هي خان أوادت؟ هي خان أوادت؟ ت كنت تشتغل المهمهم بذا ما ن مات مالتلت ما لت ما خبيت؟ ما؟ خبيت؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ بأي زم مهيغوت نسات؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم زمان تست؟ كم زمان تست؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيررانك كماها ككم الارتفاع قفةكم الارتفاع الذي قفست w نOK ن لننسائها تائ تفريم